نقول يا شيخ الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هذه الكريمات إلى أن نعرف من هو الله عز وجل حق المعرفة فإذا عرفنا الله عز وجل عندها نعظمه والله من عرف الله سبحانه وتعالى أن يعظمه في سمعه ويعلم من هذا السمع الله عز وجل هو الذي أعطاه وأحرم 17 مليون أصم في العالم يعظم الله في بصره فيعلم أن الله عز وجل هو الذي أعطاه نعمة البصر وأحرم خمسة وأربعين مليون أعمى في العالم لا يشوفون الله عز وجل هو الذي أعطاك كل هذه النعم والصحة والعافية وفي العالم ستمئة وخمسين مليون معاق هو الذي أعطاك الله عز وجل ما جعلك تدخل هذه الأرقام ولا هذه الأحصائيات أعطاك هذه الصحة والعافية وفي العالم خمسمئة مليون مكتئب يعيشون على الإبر النفسيه ويراجعون المصحات النفسية من الذي أعطاك كل هذا؟ إنه الله عز وجل في اليوم الواحد إحصائية تقول يموت من الجوع 1232 12 هل كنت من هذه الأرقام ومن هذه الإحصائيات إذا من الذي ميزك؟ من الذي استفاك من الذي اختارك؟ إنه الله عز وجل نحن في أمس الحاجة أن نعرف من هو الله وأن نعظم الله إذا سألت نفسك من هو الله فاسمع إلى الجواب من الله عز وجل يقول الله عز وجل أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله, وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ يَعْلَمُ خَ ومات الأعين وما تخفي الصدور والله يا أحبة يخبرني أحد الفضلاء أحد العدود بهذه القصة ما عندي أدنى شك أنها وقعت هذه القصة ولو أني استاذنت لذكرت اسمه. فالكل منكم لربما يعرف هذا الشيخ الفاضل يقول عندي في قريتي التي يعيش فيها رجل ما يلم به أمر من أمور الدنيا إلا ويشغل سيارته بيتهم يبعد عمك كما يقارب 700 كيلو يشغل سيارته ويتوقف في الميقات ويطوف ويسعى وبعد ما يفرغ من عمرته يدخل الملتزم ثم يسأل الله عز وجل في أن يقضي حاجته والله ما يخرج من الملتزم إلا وقد قضى الله حاجته يقول رزقه الله عز وجل ببنت كانت معاقه عندها قدمين لكن هذه القدمين لا تسير كغيراتها من البنات يقول لما بلغ عمرها سبع سنوات يقول رضي بقضاء الله وقال هذا قضاء الله وقدره يقول لما بلغ عمرها سبع سنوات يقول تفطر قلبي على هذه الفتاة على هذه البنت قريناتها من أبناء إخواني وأخواتي كلهم في المدارس يسيرون على أقدامهم وهذه البنت قلبي يتقطع قلبي عليها حسرة وألم وكمل يقول فتذكرت البلتزم وتذكرت العمرة وتذكرت أن أعرض حاجتي على الله يقول فأخذت ملابسي وشغلت سيارتي واتجهت على مكة والله ما خرجت إلا أطلبه وأرجوه وأؤمنه يقول وصلت الحرب وطفت سعيت وتحللت من عمرتي ثم من الساعة ثنين الظهر دخلت الملتزم وبدأت أسكب العبرات يا الله يا قاضي الحاجات ها أنا الآن في بيتك العظيم أرجوك وأؤملك وأناشدك اللهم إن قلبي يتقطع على هذه الفتاة اللهم إنك تعلم أن قريناتها يسيرون على أقدامهم وأنت يا رب قد أعطيتها أقداما لا تستطيع أن تسير بها اللهم يا ربي يا من ردت يوسف على أبيه يعقوب رد عليها صحتها وعافيتها اللهم يا من شفيت أيوق اشفها الآن الآن يا الله يقول صاحبنا يقول نزلت من الملتزم وشغلت سيارتي ورجعت البيتنا بعد ما يقارب ثمان ساعات طرقت الباب على أهل بيتي وإذا البيت مقفل مقفل بالصقاطع بالزرفون يقول دقت الباب على بيتنا يقول والله ما فتح لي إلا ابنتي الذي عمرها سبع سنوات يقول بدأت أقول زوجتي كيف الله قالت الساعة ثنين الظهر والله أن الله شافاها وكأنها أطلقت من عقال من الذي عافاها؟ من الذي شفاها إنه الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم نحتاج يا أحب أن نعظم الله وأن نعرف من هو الله عز وجل المنعم الذي تفضل علينا وأعطانا ووهبنا ومنحنا كم رآنا ونحن نصي كم رآنا وسترنا ووهبنا وأعطانا ونحن, نت... ونحن نجاهره بالذنوب والمعاصي فالأمة اليوم الأزمة نقول نحتاج أن نعظم الله عز وجل وأسأل الله أن يجعل قلوبنا وإياكم وإلا